تَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَعُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهُهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَةَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةَ وَجُوهُهُ يَوْمَ إِذِ تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراغ والتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُونَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم ما كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا